وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُم مِّن عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعملوا آلَ داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عَلَيْهِ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عيه يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث, فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقا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 وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم له مِّنْ حَمِيمٍ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ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 بَشِيرًا لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ كُلّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لا عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 وَصرَر نَّدَامَتَلََّ رَأوُ الْ العذابَ وَجَعلنَ الْ الأأَغْل لَ فِي عناقِ الذينَ كَفرَرُهَا الُجَزَوونَ إِللاا مَا كانَوا يَععملون وَما أُرْرسَلْناَا فيِي قَرِييَة مِن نذِيرٍ إلَّا قَالَ مَُْفُهَا إ بِمَا أُرسْلتُمُ بهِهِ كَافِرون.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 وَمَا أَموالُكممُ وَلَا أَْلادُكُم بالَِّ تُقَِّبُكُمُ وَه دَناَازُلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَ فَألائِكَ لَ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عملِلوا فَألَاائِكَ لَم جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عملِلُ وَهُم فِي الغُررفَاتِ آمِلون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ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 قْ إن ربب قضِفُ بالحقَّعَامُ العُيوبَ قُج الحَّ وَماَا يُبَدئُ الباطل وَماَا يعيدَ ق إضللتُ فَإِماَا أضِل على نَنفسْس وَإنه تديتُ فَ بماَا يُح إلَّ ربّ وَإنه تديت فَ بماَا يُحيي إليّ رَب إهُ سَمع قب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَنَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قبل إنهم كانوا في شك مريبا